حين تستقبلك العيون البريئة على أبواب الجنة لم يكن القائد صلى الله عليه وسلم يعيش في أبراج وقصور إنه بين شعبه يبتسم في وجوههم يزورهم ويزورونه ويلقون بهمومهم على صدره لفت قلبه صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه رجل له ابن صغير يتراكض نحو أبيه يقفز على ظهره فيمد يديه بلين لصغيره يحمله ويحتضنه ويقعده بين يديه وعيناه البريئتان ترتشفان هذا القائد العذب الذي يبتسم في وجهه وربما ضاحكه أو لاعبه مشهد ظل يأسر قلبه صلى الله عليه وسلم فسأل الرجل سؤالا بلغ أقصى قاعات فؤاده فقال تحبه فإذا الإجابة طوفان من المشاعر حين قال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه مرت الأيام فاختفى الرجل واختفت معه تلك العذوبة لم يعد ذلك الطفل يزيد في بهاء المجلس فتلفت قلب القائد صلى الله عليه وسلم فقال ما لي لا أرى فلانا فقالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك نهض صلى الله عليه وسلم حزينا من مجلسه ليواسي صاحبه فسأله عن ابنه فأخبره أنه مات فعزاه عليه ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بالعزاء بشره بعينين بريئتين تشعان لهفة على أبواب الجنة فقال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك بكى قلب الرجل شوقا لابنه فقال يا نبي الله بل يسبقني إلى الجنة فيفتحها لي له أحب إلي قال صلى الله عليه وسلم فذاك لك اشتعلت أشواق رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جعلني الله فداءك أله خاصة أو لكلنا قال صلى الله عليه وسلم بل لكلكم لم تنحصر عنايته بالرجال فقط فحين بلغه صلى الله عليه وسلم أن امرأة من شعبه مات ابنها وليس لها غيره وأنها جزعت عليه جزعا شديدا تحرك نحوها وأخذ معه صلى الله عليه وسلم رجال دولته فلما بلغ بابها قيل لها إن نبي الله يريد أن يدخل رحبت الحزينة بالمعزي فدخل صلى الله عليه وسلم فقال أما إنه بلغني أنك جزعت على ابنك فأمرها بتقوى الله وبالصبر فقالت يا رسول الله ما لي لا أجزع وإني امرأة الرقوب لا ألد ولم يكن لي غيره فقال صلى الله عليه وسلم الرقوب الذي يبقى ولدها لم يكتفي صلى الله عليه وسلم بتلك الكلمات أشعل قناديلة نير طرقاتها إلى الجنة فقال ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد يحتسبهم إلا أدخله الله بهم الجنة كان عمر ينصت عن يمينه فقال بأبي أنت وأمي واثنان قال واثنان فهل هناك أجمل من تلك الأيدي وهي تتماسك تتماسك حين تقول الملائكة تدخلوها بسلام آمين